ما يقوله إذا فرغ من الطعام الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة.